بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال النظم رحمه الله تعالى الفقه علم حكم شرعي مكتسب من طرق لم تجمل عرفنا لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الفقه فيما سبق واهم من ذلك عرفنا معنى الفقه في اللغة وافي الصلاح وحيد للصلاح الشرعي أو الحقيقة الشرعية أو الفقه عند عند الفقهاء وبقي علينا الفقه عند الاصليين وهو الذي علاه الناظم بهذا البيت عرفنا ان الفقه مصدر فقها هذا الاصل فيه فقها يفقه فقه فمر معنا ان العين تكون مثلثه في الماضي قالوا فقها وفقه وفقه وفقه يعني اذا فهم وفقها يعني اذا سبق غيره في الفهم وفقه إذا صار الفقه له سجيه ووفقه وفقها, وفقها ثابتا والخلاف في فقهها هل هي ثابته ام لا قلنا ثبتها والحاج رحمه الله تعالى في الفتح وكذلك من عطيه بتسهيله عليه بعض الاخوه في صله الالعان الايه 25 ليرجع اليه واما المعنى اللغوي قلنا فيه خلاف طويل عليه عند اصوليين واكثره فسر به المعنى الصلاحي معنى الصلاح والحق ان الفقه في اللغه هو الفهم بدون قيد بدون بدون قيد لأن مثل اللغه نص على ذلك وجاء غير مقيد في الشرع كذلك غير موضع من القرآن على ان فقه بمعنى الفهم وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اي يفهمون حديثا ولكن لا تفقهون تسبيحه ما نفقه كثيرا مما تقول يفقه قول كل هذه وغيرها لم تفسروا به بالفهم ولم ياتي تقييدها شيئا واما حمله على المعنى الخفي وهذا كان أشد ما يمكن التمسك به بعض من يخالف لان اصحابه اسحاق الشيرازي ويقيم له ميل ان ذلك ان المراد بالفهم هو الفهم فهم الأشياء الدقيقه الخفيه وان هذا تقييد اولا ثم النصوص السابقه متعلقها التوحيد تعلقها توحيده ابينا وأظهر ما يمكن أن يكون من المعقولات أو مما يتعلق بشيء من المحسوسات او تعبر عنه به بالفقه اقدر عنه بي كان مره معني المحسوس لا يتعلق به هذا اللفظ اذا هذا المعنى اللغوي هو المرجح انه الفهم مطلقا عليه أكثر الاصوليين وهو معتمد أئمة اللغة وأما بالنسبه وهذا له ثلاث صلاحات او ثلاثه الصنحات صلاح شرعي وحقيقة شرعية مراد به الدين كله يكون مرادفا للاسلام والايمان والاحسان فلا يختص به الامور العمليه وقد يراد به المعنى الفقهي عند الفقهاء وهذا اساسه اعتماده على حفظ المسائل فقط دون نظر في الاصماب ولذلك الفقيه عندهم لا يختص بالمجتهد بل المقلد الذي يحفظ مسائل المذاهب ويعرف قول امامه على يسمى فقيها عنده وان لم يكن مجتهدا وان لم يعرف الدليل من اصله واما عند الاصوليين وهو الحق أن الفقيه مختص بالمجتهد واما الذي يحفظ هذه المسائل دون نظر في وجه الاستنباط هذا لا يسمى مجتهدا عند الاصوليين بل لا يسمى فقيها هو الذي عناه عز عبد السلام رحمه الله تعالى في مقولته الشهيره هؤلاء لا فقها فرق بين الفقيه الذي يعرف الحكم الشرعي بدليله ولجله استنباطه ولا يكون مقيدا ومتقيدا شخص ما مهما علت منزلته الا النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الذي يكون فقيها واما الذي يحفظ هذه المسائل ولو كان متبع لامام واعتبر هذا لا يسمى فقيها انما هو مقلد إذا كان مقلدا هنال نقل ابن عبد البر لان المقلد ليس من اهل العلم واما في الاصلاح الأصولي فالفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من أدلتها التفصيليه هذا الذي نظمه الصوت رحمه الله تعالى لكنه اخل به لانه حذف ال في الموضعين والفقه علم حكم شرعي هكذا نعم فحدث القلب هذا فيه خلل ولذلك دائمن التعاليف لما نشرحها منثوره ثم ينزل الكلام على المنظوم نقول الفقه والعلم هذا قيد جنس بالاحكام هذا قيد ثاني الشرعيه على قيد ثالث العمليه على قيد رابع المكتسب هذا قيد خامس زاده أكثر اصوليين فساءت انه يدي بسقاطه من أدلتها التفصيليه هذا قيد ثالث ثلاث سته قيود يعرف بها الفقه عند الاصوليين ولكل قيد معنى بل معاني بل قواعد بل احتياطات ومسائل كثيره تذكر تحت كل قيد من هذه القيود اذا العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من دلتها تفصيليا شرح التعريف العلم جنس وهو مصدر عالم يعلم علم عالم يعلمه علما العلم جنس وله اطلاقات ثلاث عند أرباب الحدود إما أن يطلق العلم ويراد به الادراك ويطلق العلم ويراد به الملكه وهي هيئه راسخه في النفس ويطلق العلم ويراد به مسائل العلم وقواعده فقد يراد به الادراك وقد يراد به الملكه وقد يراد به المسائل في كل تعريف في كل فن من الفنون في كل مسائله يحتمل أن لفظ العلم الذي ورد في التعاريف ان يفسر بهذه المعاني الثلاث وبعضهم يحمله على الجميع على على الجميع يقوله بمعنى الادراك ولابد ان يكون الفقيه الذي تلبس بالفقه ان يكون عنده ملكه ولابد ان يكون محيطا بماذا بقواعد مسائل الفن هنا اذا لا مانع ان نجمع هذه المعاني كلها ونجعلها في هذا اللفظ ولكن يدعو عليه أن ثم معنى لغوي ومعنى اصطلاحي واما المعنى اللغوي لفظ العلم الصحيح أنه الإدراك ولذلك يحمل عليه مطلقا وقد يحمل على الملكه لكنه ليس هو المعنى اللغوي وقد يحمل على المسائل والقواعد ولكنه ليست هي المعنى اللغوي واذا كان كذلك حينئذ هل المراد يريد السؤال ابتداء هل العلم في هذه الحدود التي يريده اهل العلم هل المراد من العلم المعنى اللغوي ام المعنى الاصطلاحي فنحدد ابتداءا وأما ان يجعل اللفظ مرادا به المعنيان نقول هذا فيه نظر فيه فيه نظر لان الاصل حمل اللفظ على حقيقته ولا يحمل على مجاز والحقائق العرفيه هذه مجازات المجازات اللغويه مر معنا الحقائق العرفيه وان كانت هي حقيقه عند ارباب العرف إلا انها باعتبار اللغه تعتبر مجازة وإذا كان كذلك حينئذ نقول الاصل حمل اللفظ على حقيقته واذا مسحا الاصل وانتقل الى المجاز وإذا لم يكن مانع من حمله على الادراك فقط حينئذ نقول نحمله على الادراك ولا نحمله على الملكة وإن كان الملكة في الاصل انما يعبر بها عن الفقيه وليس عن الفقه بمعنى من الذي يصدق عليه هذا اللفظ هو من تلبس بالفن وكانت عنده ملكه يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعيه بالفعل او بالقوه كما سياتي واما الفقه من حيث هو انه معنى من المعاني من المعقولات اين الملكه فالملكه ليست جزءا من الفقه وانما هي جزء من من الفقيه هنا نقول حمل على المعنى اللغوي اولى اذا العلم جنس العلم ويرد السؤال هنا العاصم في الأجناس ان تكون مطابقه للمعنى اللغوي للمعرف تعريف عندنا العلم هنا وما بعده والمعرف هو الفقه هو هو الفقه فكيف اخذنا العلم جنسا في حد الفقه والاولى ان نجعل الفهم هو الجنس لان الفقه بمعنى بمعنى الفهم قل مره معنا أن العلم يكون عن الفهم ولذلك المازري وغيره جعلوا العلم بمعنى الفقه قال العلم والشعر والطب والاخري خمسة الفاظ والمعنى واحد والصحيح انها ليست بمعنى واحد وإنما الفقه سبب والعلم ثمرة أو مسبب ولذلك لا يكون العلم إلا عن الفهم العل عن الفهم فيفهم اولا المساله ثم يقول علمت المساله متى يقول علمت المساله قبل فهمها ام بعدها بعد بعد الفهم اذا قبل الفهم لا يدعي العلم بالشيء لماذا لان العلم ثمره والفهم سببه ولذلك أخذ العلم جنسا هنا في الحده يريد لا يريد انه لابد ان ياخذ الفهم لان الفهم ليس هو عين الفقه فهم الاحكام او الفهم بالاحكام الشرعيه ليس بالوالد فانما الذي يتحقق به الفقه كفن وعلم إنما يكون بماذا بالادراك للاحكام الشرعيه بقيدها العلم جنس واما حده في اللغة وهو الذي يحمل عليه المعنى هنا وفي كل مقام يورد هذا اللفظ وهو مطلق الادراك مطلق الادراك العلم هو مطلق الادراك يعني مطلق الشيء الشيء المطلق فانهما فرق مطلق الشيء لا يدعى فيه كمال وانما اصله والشيء المطلق هذا يحمل على كمال ولذلك يذكر اهل السنه في باب الايمان مطلق الايمان والايمان المطلق مطلق الايمان يدخل فيه الفاسق هسه كذلك ها ابحث عقد هذا اساس مطلق الايمان يدخل فيه الفاسق والايمان المطلق لا يدخل فيه الفاسق لماذا لانه محمول على الكمال واما مطلق الايمان فمن معه اصل الايمان ولا شك ان الوقوع في الكبيره عالما متعمدا يحكم عليه بالفسق واذا كان كذلك الفسق لا ينافي أصل الإيمان وانما ينافي كمال الإيمان فيلتمع مع الإيمان ولا شك الإيمان والمعصية كبره ام صغره تجتمع مع الايمان هذا على عقيده اهل السنه والجماعه نقول مطلق الشيء المراد به أصله والشيء المطلق اصله ولا شك فيه مع كماله مع كماله واحمل ذلك على مطلق الإيمان والايمان المطلق ولا يدخل الفاسق في الثاني والفاجر والظالم وإنما يدخل في في الأول ان المراد به من معه اصل الايمان او مسلم هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته اذا مطلق الادراك حينئذ لا يقيد لأن الادراك محصور في نوعين ادراك محصور في في نوعين ادراك المفرد وادراك المركب ليس عندنا ثالث حين مطلق الادراك الصادق بالتصور والتصديق فلا يقيد بإدراك مفرد أو بإدراك مركب وانما مطلق الادراك ليشمل النوعين والادراك مصدر ادرك يدرك إدراك وهو في اللغة بلوغ غايه الشيء ومنتهاه بلوغ غايه الشيء ومنتهاه قالوا ادركت الثمره اذا وصلت وبلغت حد الكمان دركه الثمره يعني بلغت الثمره يعني وصلت وادرك الصبي إذا اذا بلغ اذا الادراك وصول الشيء إلى الكمان وصول الشيء الى الكمال او غايته او منتهاه واما في الصلاح فهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه وصول النفس الى المعنى بتمامه وصول هذا هو المعنى اللغوي هذا هو المعنى اللغوي ان الادراك ما هو في اللواء وصول الشيء إلى منتهاه وغايته اذا نأخذ هذا المعنى اللغوي ونجعله جنسا في المعنى الاصطلاحي نقول وصول النفس مراد بالنفس هنا القوه التي بها يدرك الإنسان التي بها يودن كل انسان النفس الى المعنى والمعنى المراد به ما يعنى من الشيء وشيء تقول ما يقصد من اللفظ هو المعنى زيد ما معنى زيد يعني ما الذي يقصد من اطلاق لفظ زيد والمعنى ما هو معناه ذاته المشخصه المشاهده في الخارج زيد قائم ما معناه ثبوت القيام لزيد قام زيد ما معناه ثبوت القيام لزيد في الزمن الماضي قم يا زيد ما معناه طلب القيام من زيد في المستقبل طلب القيام من زيد في المستقبل اذا المعنى قد يتعلق بالمفرد وقد يتعلق بالمركب كلا النوعين داخلان في هذا التعريف وصول النفس إلى المعنى والمعنى هنا ما يقصد من الشيء وإن جعلته خاصا بالالفاظ قل ما يقصد من من اللفظ ثم عم من اللفظ فجعله عاما في المفردات والمركبات بتمامه لأن المعنى اتصل إليه النفس بالتمام يعني الكمال وقد تصل إليه لا بالتمام وهو ما يكون مرادفاً للشك والتردد للشك والتردد فان وصلت النفس الى المعنى بتمامه فهو الادراك ولا يصح ان يطلق لفظ الادراك الا على ما تم المعنى عند المتعقل واما إذا لم يتم المعنى لا في المفردات ولا في المركبات فلا يصح ان ينصب بالادراك ولا يسمى علما وانما يسمى شعورا سمى يسمى شعورا والشعور هذا ادنى من العلم وإن كان قد يطلق الشعور في في الشرع بمعنى العلم ولكن لا تشعرون يعني لا تعلمون وأما في الاصلاح وخاصه عند المناطق فالشعور أنقص من العلم من العلم لان العلم هو الادراك وادراكه وصول النفس الى المعنى بتمامه فاذا لم يكن بتمامه فهو, فهو الشعور اذا وصول النفس إلى المعنى بتمامه المعنى ما يقصد من اللفظ واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا بتمامه هذا قيد لاخراج الشعور قيد لاخراج الشعور حينئذ على هذا التعريف شمل العلم نوعي العلم وهما التصور والتصديق هذه تقسيمات هذه المعاني انبغي ان تكون من المسلمات عند الطالب يعني يستحضرها كالفاتحه نحتاج ان ننظر فيها لانها تعطيك في كل فن وهي من الأشياء التي تحرك الذهن والعلم نوعان قسمان تصديق وتصور تصور وتصديق العلم ادراك المعاني مطلقه عرفه وكذا العلم ادراك المعاني مطلقه ثم قسمه إلى قسمين المشهور هو ما كان معنا في السلة ادراكه مفرد تصور علم هذا بتعريفه ودرك تصديق ودرك نسبة وتصديق وسم حينئذ العلم دخل في هذا التعريف مطلق ادراك دخل فيه العلم بقسميه وهما التصور والتصديق التصور هو ادراك المفرد ادراك المفرد او ادراك الشيء بلا حكم عليه درك الشيء بنا حكم عليه هذا يسمى تصورا سماه تصورا ادركت معنى زيد وادركت معنى بيت ادركت معنى قام يقوم الى الى اخره قبل ادراك المفردات يسمى تصورا سما تصورا وادراك المركبات والمراد به على جهه التيسير الجمل الاسميه والجمل الفعليه ادراكه بمعنى وصول النفس الى المعنى المقصود من هذه الجملة الاسميه بتمامه هو التصديق هو هو التصديق لكن المراد به الادراك هنا عند المناطق مراد به التصديق هو ادراك الوقوع أو اللا وقوع الوقوع أو اللا وقوع يعني وقوع الشيء الذي دل عليه الجملة الاسميه في الخارج وقع او لا تقول زيد قائم مثلا تسمع زيد قائمة. زيد تعرف الموراد ذاته قائم تعرف معناه تصورت النسبة لارتباط العلاقه بين زيد قائم فذلك العقل تصور لكن تقول زيد قائم بقي شيء آخر رابع وهو في الخارج على كله بالذهن في الخارج هل وقع ام لا هل زيد بالفعل قائم ام لا هذا يسمى ماذا ادراكه بالفعل بمعنى أن مدلول زيد قائم بالفعل قائم في الخارج لان هذا التركيب له جزءان جزء ذهني وجزء خارجي الجزء الذهني يتعلق بثلاثه اشياء تصور زيت وتصور قائم وتصور النسبه بينهما نسبه بينهما ثم في الخارج بالفعل هل واقع عملة؟ هو واقع ام لا قد اقول زيد قائم وهو يكذب حينئذ نقول هذا عدم ادراك مدلول زيد قائم الذي يعبر عنه بالوقوع واللا وقوع نقول عدم الادراك يسمى تصورا وادراك الوقوع أو اللا وقوع يسمى تصديقا على كل التصديق مقابل للتصور التصور هو ادراك المفرد والتصديق هو ادراك المركب والمراد به ادراك الوقوع او اللا وقوع الذي يسمى بالانتزاع والايقاع والتصديق هو ادراك ما يقابل المفرد هذا ما بتدقيق في العبارة من كان باب التيسير وقال ادراك المركب بمعنى الجملة الاسميه والجمله الفعلية ويعبر بعضهم بادراك النسبة الخبرية ادراك النسبه الخبريه وهي معلوم التصديق النسبه الخبريه والمراد بالنسبة الخبرية هي الايقاع والانتزاع الوقوع ولا ولا وقوع تسمى نسبه خبريه اذا التصديق هو ادراك النسبه الخبرية أو ادراك الشيء مع الحكم عليه لأن العلم صفه وه يلزمها التعلق بمعلوم اذا قيل العلم هو الادراك وهذا الادراك صفه اولى صفه تتعلق بمن بزيد مثلا هو الذي يوصف بكونه عالما الجدار والجمادات لا توصف بهذا طيب إذا قيل العلم ادراك يلزم منه ماذا ان يكون ثم شيء مدرك عندنا علم وعندنا معلوم كذلك علم ومعلوم اذا ادركت الشيء ما هو هذا الشيء ادركت معنى زيت او ادركت زيدا مثلا زيد معلوم وادراكك هذا علم حينئذ العلم وصف لك فالعلم صفه ويلزم منها ماذا ان يكون ثم ما تتعلق به ما تتعلق به لان العلم صفه فعندنا ادراك وهو العلم وشيء مدرك وهو المعلوم اذا ثم مغايره بين العلم وبين المعلوم بين العلم وبين المعلوم العلم لا يكون الا معقولا والمعلوم قد يكون معقولا وقد يكون محسوسا لانك انت بالنسبه الي الان مدرك بوجودك في هذا المسل فانت معلوم وادراك علم لكن المعلوم هنا حسي لانه مدرك بماذا بالبصر اذا نقول هذا المدرك قد يكون معقولا وقد يكون حسيا واما العلم فهو من باب المعقولات من باب المعقولات ويلزمه التعلق بمعلوم فان كان المعلوم ذاتا فزيد أو معنا كمعنى الألم مثلا أو الحسرة مفردا او نسبه غير خبرية فهو التصور فهو التصور وادراك معنى المفرد من غير تعرض لاثبات شيء له ولا لنفي عنه يسمى تصورا مثل الشيخ الامين في المذكره كادراك رحمه الله كادراك معنى اللذه لذه تصور معنى اللذه صورتها يقول هذا يسمى تصورا ادراك معنى الألم كذلك مثله كذلك اي فهم المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ ومنه معنى الإنسان ومعنى الكاتم من غير تعرض لاثبات حكم او نفي عنه هو المسمى في الاصلاح به بالتصور وان كان نسبه خبريه فهو التصديق يعني إثبات أمر لأمر بالفعل او نفيه عنه زيد قائم اثبته بالفعل يعني موجودا في الخارج زيد لم يقم كذلك الحكم يكون به بالنفي مثاله العالم حادث فذات العالم ومعنى الحدوث في نفسه والارتباط بينهما من غير حكم بثبوته او بانتفائه والعلم بهذه الثلاثه تصور والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفائه وهو النسبة الخبرية وهو التصديق وهو وهو التصديق وهنا ينبني عليه مسألة وهو أن نتصور الاحكام الشرعية الإيجاب والندب لخله هذا الشيء وتصور ما يتعلق به الحكم الشرعي كالصلاه والزكاه والصيام والربا والزنا ونحو ذلك هذا شيء آخر هذا شيء آخر الارتباط بينهما هذا شيء وقعها بالفعل الزنا محرم في الخارج أو كذلك الزنا ليس بمحرم ليس موافقة اذا هذه لها ارتباط بما سياتي وليست هكذا عبثا والارتباط بين الموضوع والمحمول نسبة تقيديا وهو من قبيل المفرد ووقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها أمر رابع أمر رابع نعم وهو كذلك فتعلق العلم بتلك الثلاث تصور وتعلق بالرابع تصديق يعني الارتباط بين الموضوع والمحمول كزيد قائم مجرد فهم المعنى وإدراك النسبة بينهما هذه نسبة تقيدية نسبة تقيدية بمعنى هل يمكن ان تصل زيد بالقيام او لا تصور الذهن نعم زيد قائم هناك نسبة بينهما لماذا اضفت زيد إلى قائم أو قائم الى زيد لكون زيد محلا للقيام اذا هل يصح ان يوصف زيد بالقيام ام لا نعم او كذلك لكن بعض الأشياء قد لا يصح وصفها بي. بعض الافعال ولا يقال الجدار يطير او الجدار صائم او رايت الاداره راكعا كل له لا يصلح لماذا لانها ليست قابله لهذه الافعال ليست قابله لي لهذه الافعال والفرق بين الثالث والرابع دقيق يعني مجرد الارتباط النسبه الثقيديه وبين وقوعها في الخاله لانه قد ياتي بجمله تصدق على النوعين والفرق بين الثالث والرابع دقيق فانك تقول علمت حدوث العالم بمعنى تصورته وتقول علمت حدوث العالم بمعنى صدقت به يعني محتمل كذلك تقول علمت زيد قائما على الحكاية او علمت زيدا قائما حينئذ يحتمل هذا يحتمل ماذا انك علمت الارتباط بينهما هو تصور ويحتمل انك علمت ماذا وقوعه بالفعل أو نفيه بالفعل وهذا تصديق اذا الجمله الواحده قد يتكلم بها المتكلم ويمكن حمله على التصديق ويمكن حمله على التصور والمراد بالعلم هنا التصديق يعني العلم بالاحكام ما المراد بالعلم التصديق وأما التصور فليس مرادا لأن الفقه إنما هو إثبات الاحكام الشرعيه لافعال العباد ولذلك موضوع الفني فن الفقه ما هو افعال العباد من اي جهات من حيث كونها واجبه او محرمه او مكروهه او مندوبه او مباحه يعني مباحث الفقهاء في اي شيء يبحثوا في فعلك انت ايها المكلف كل فعل يصدر والترك فعل في صحيح المذهب كل فعل يصدر من الإنسان المكلف يبحث الفقيه فيه ويعطي كل فعل من هذه الافعال حكم الشرع لانك انت مخلوق لله عز وجل للعباده والعباده تدور رحاها على هذه الاحكام الخمسه كذلك ولذلك يقول المقيم تدور رحى العبوديه على 15 قاعده من كملها كمل العبوديه وبسرها بانها محل العباده ثلاث القلب واللسان والجوارح وكل واحد من هذه الثلاث يجري عليه الخمسة الاحكام شرعيا ايجاب الندب الاخ يعني 3 في 5 تدور رحى العبودية على 15 قاعده من كملها كمل مراحل العبودية او كمل العبوديه حينئذ نقول انت مخلوق حينئذ ما يصدر منك من فعل لا عز وجل له حكم فلا يجلس النجالس يقول هذا ليس له حكم لا ولا لباحه لباحه حكم شرعي فليس عندنا انا حر افعل ما اشاء قل لا انت عبد لست حرا نعم قد يكون الشرع خيرك بين اشياء فحريتك مقيده هنا وأما الحرية المطلقه بان يكون ثم فعل أو قول لا حكم له في الشريعه فهذا باطل ولا يقول به أحد من اهل العلم البته لما ذكرناه اذا المراد هنا بالعلم التصديق لأن التصديق هو اثبات امر لامر او نفي عنه حينئذ نقول الصلاه واجبة او بالخارج كذلك في الوجود الصلاة واجبة ثم هذا التفسير هو اصح ما يحمل عليه لفظ العلم ولذلك قدمناه العلم بالاحكام أي إدراك ونشيء تقول التصديق ثم ليس المراد هنا بالعلم هو الادراك الجازم على سبيل اليقين يعني التصديق القطعي وقد رجحه في الابهات ما هو العلم قلنا التصديق مرة معنا في المنطقة أن التصور والتصديق كل منهما ينقسم إلى قسمين اما نظري واما ضروري والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري يعني اذا التصور يكون نظريا ويكون ضروريا ضروري قطعي والنظري ظني التصديق كذلك يكون نظريا محتاج للتامل إذا ليس قطعي حينئذ نقول هو ظني والتصديق يكون قطعي اذا إذا فسر العلم هنا بالتصديق هل يشمل النوعين الظني والقطعي ام لا فيه خلاف فيه فيه خلاف مبناه على أن التصديق بالاحكام الشرعيه هل الاحكام الشرعية كلها قطعيه ام منها قطعي ومنها ظني في قولان في قال بعضهم ليس المراد هنا هو الادراك الجازم على سبيل اليقين يعني التصديق القطعي قد حمله عليه سبك كبير في الابهام بل المراد مطلق الإدراك يعني مطلق الادراك الذي هو التصديق الشامل للاحكام القطعيه والاحكام الظنيه بمعنى مطلق ادراك الحكمي العلم بالاحكام فسر بالمعنى اللغوي مطلق إدراك الحكم الشرعي فيدخل فيه الحكم الشرعي القطعي والحكم الشرعي الظني سواء ادرك عن دليل قطعي أو ادرك عن دليل ظني لأن الاصل المتبادر وكان سياتي في تفصيل الاصل المتبادر أن ما كان مبنيا على دليل قطعي كانت النتيجه قطعيه وما كان مبنيا على دليل ظني فالاصر في النتيجه ظنيه فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات اتي لازم المقدمات النتيجه بحسب المقدمات آتي يعني تاتي النتيجه بحسب المقدمات فان كانت المقدمات قطعيه حينئذ صارت النتيجه او كانت النتيجه قطعيه وان كانت ظنيه صوره وكبرى صارت النتيجه ظنيه والمركب من القطع والظن ظني عندهم اذا لا يخرج عن هذه الاحوال الثلاثه حينئذ يراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الاحكام القطعيه والاحكام الظنيه لان الاحكام الفقهيه منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني فليست على درجة واحدة وحمل الفقه على واحد منهما قيل لا يصح يعني هذا وجه لم سياتي بيانه في محله ولذلك حملنا العلم في حد الفقه بالمعنى الأعم الذي هو الشامل للتصور والتصديق فاخرجنا التصور بقولنا الأحكام بالاحكامه لان المراد بالاحكام هنا النسب التامه حينئذ اخرجنا التصور بنوعيه الظني والقطعي بقي ماذا التصديق بنوعيه القطعي والظني ولو فسرنا العلم ابتداء كما قال السبك. العلم هو التصديق القطعي عناد بالاحكام اخرجنا به التصور بنوعيه واخرجنا التصديق الظني احسنت اخرجنا التصديق الظني تمام وفسر العلم تفسيرا اخر علما سبق أن العلم هو التصديق أو مطلقه التصديق مطلق التصديق الشامل للقطع والظني استعمال العلم للمعترض هذا اعتراض استعمال العلم في القطع لا اشكاله فيه هل يجوز استعمال العلم بالتصديق الظني ام لا إذا جعلنا المعنى معنى لغويا حينئذ لا أشكال فيه هو كذلك فالعلم لا يختص بالادراك الجازم وأما تفسير ما سياتيه الرازي وهو الذي رجحه الناظم فيما ياتي في آخر المقدمة أن العلم هو الاعتقاد الجازم نقول هذا الصلاح وليس المعنى اللغويه هذا الصلاح وليس معنى لغويا حينئذ ناخذ قاعده أن العلم استعمل في التصديق بنوعيه استعمالا حقيقيا فليس اطلاق العلم على التصديق الظني مجاز ليس مجازا لماذا لأن العلم ليس خاصا بالتصديق القاطع وانما هو يشمل النوعين التصور مفردات ويشمل كذلك المركبات بانواعها الأربعة واما في هذا الحد عين ايذ لا باس ان نخرج بعض الانواع لكن اطلاق العلم على التصديق الظني اطلاق لغوي حقيقي وليس مجازا فليس عندنا اعتراض ليس عندنا وفسر العلم بصلاح آخر اخص من المعنى السابق لا يندرج فيه التصور لا يدخل فيه التصور بمعنى أنه فسر العلم بالتصديق القطعي فقال العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب يعني دليل الاعتقاد الجازم المطابق لموجب وهذا أحد قسمي العلم العام السابق الاعتقاد الجازم المطابق هذا اخرج ماذا اخرج التصور بنوعيه والتصديق الظني تصديق الظن الاعتقاد الجازم المطابق لموجب وهذا احد قسمي العلم العام وهو العلم التصديقي وقوله جازم مخرج للظن والشك والوهم ومطابق مخرج للجهل غير المطابق جهل ولموجب مخرج للتقليد ن لي حمل افضل علم في تعريف الفقه على المعنى الاخص فلا يكون التصور داخل فيه وهذا واضح بين ولا يكون قوله بالاحكام مخرج للشيء بل توطيعه للشرعيه يعني اذا قيل بان العلم مراد به التصديق ابتداء نحن في السابق اخرجنا التصور بقولنا بالاحكام فإذا أخرجنا ابتداءا التصور حينئذ بالاحكام ماذا اخرج لم يخرج شيء لم يخرج شيء وانما ذكر توطئة للشرعية ولذلك ذكر بعضهم أن الاحكام الشرعيه قيد واحد لا قيدين وليس كذلك بل هما قيدان لكن ان الاحكام الشرعيه حينئذ اخرج الظني واما التصورات فلا لانها خرجت بقولنا العلم اذ لم يرد به العلم الا بالتصديق وليس الامر كذلك واذا حملنا افضل العلم في تعريف الفقيه على المعنى الأخاص فلا يكون التصور داخلا فيه ولا يكون قوله بالاحكام مخرجا لشيء بل توقئه للشرعية, للشرعيه وعلى هذا لا يدخل فيه الظن لا يدخل فيه الظن العلم خاص بالاعتقاد الجازم اعتقاد ارجاز وحين اين حينئذ نجد العلم خاص بالإدراك الجازم يعني القطعي ومعلوم أن الفقه من باب الظنون فكيف يعرف بالعلم مشكله عويصه عند الرسول من فسر العلم بانه الاعتقاد الجازم يعني التصديق القطعي قال كيف هذه المسائل ما أكثرها وهي من باب الظنون فكيف يعبر عن الفقه بانه العلم وهو الاعتقاد الجازم بدات الصراعات والمعارك وقد يطلق العلم الصلاح الثالث سياتي البحث الفقه من الظنون وهو انه من المسائل قطعيه وقد يطلق العلم بصلاح ثالث على الصناعة العلم بالاحكام الشرعيه يراد به الصناعة يعني أنه صار علما ذا قواعد وذا مسائل بعضها مبني على بعض كعلم النحو وغيره كما يقال علم النحو اي صناعته فيندرج فيه الظن واليقين يندرج فيه الظن واليقين وعلى هذا الاصلاح لا يرد سؤال الظن يعني لماذا عبر بالعلم مع كوني العلم بمعنى الصناعة الصناعه عم علم النحوي اي صناعه النحو ويشمل القاطع والظني والموهل اخره حينئذ لا يرد السؤال قال في المحصول الرازي فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما على السابق على على السابق الباء الفقه من باب الظنون ظن يعني ظن الراجح محتمل للمقابل فاذا كان كذلك كيف تجعله اعتقادا جازما وهذا السؤال بناء على تعريف العلم بالمعنى الاخص على المعنى اللغوي وهو المختار لا اراد لأن العلم المراد به التصديق بنوعيه تصديق بنوعيه فلم نخصه بالتصديق الجازم حتى يرد علينا الاعتراض لكن كمساله نبحثها وهي مهمة هل الاحكام الشرعيه معلومة يعني قطعية أم أن منها ومنها او كلها ظنيه هذين بن عليه وهذا السؤال بناء على تعريف العلم بالمعنى الاخص وهو الادراك الجازم المطابق للمعلوم ومعلوم أن الظن ادراك طرف الراجح كذلك ادراك الطرف عندنا طرفان غير متساويين احدهما ارجح من الاخر الطرف الراجح يسمى ظنا والمرجوح باعتباره اعتبار الذي اختار الظن الراجح يسمى وهما سمى يسمى شكا هذا عند الاصوليين هذا عند الاصولي اذا الظن ادراك الطرف الراجح فادخال لفظ العلم حينئذ في تعريف الفقه ليس بسديد ووجه كون الفقه ظنيا لماذا قالوا الفقه من باب الظنون نقول لمساله من اصلها قالوا الفقه من باب الظنون لانه مستفاد من الادله السمعية مباشرة أو بواسطه مباشرة أو بواسطه مباشره أن يأخذها من دلالات الالفاظ فيدل المعنى اللغوي على الحكم بواسطه ان ياخذها بواسطه قاعده ماخوله بالاستقراء يعني اما ان يدل النص الخاص على الحكم الشرعي هذا مباشرة وإما أن ياخذها بواسطة قاعده مثلا وهذه القاعده ليست مستمده من نص خاص وانما من نصوص عامه لكوني الفقه ماخوذا من أدلة سمعية صار ظن ونخلل لأن الأدلة السمعية من قبيل الالفاظ واللفظ يحتمل تسع احتمالات عندهم اما ان يكون مجازا حقيقة مبهما مجملا مشتركا هذا احتمالات واذا كان اللفظ يحتمل حينئذ لا يمكن حمله على معنى واحد دون سائر المعاني ولما كان كذلك لا يمكن ان يدعى بان الادله السمعيه عن القران والسنه انها من قبيل القطعيات بل هي من قبيل الظنيه وهذا الخلل دخل عليه في باب المعتقد لأن العقيده لابد ان تكون ماذا مقطوعا بها ولن تكون مقطوعا بها هي نتيجه الا اذا كان الدليل المفيد قاطعي والأدلة كتاب والسنه ظنيه إذا لا تفيد القطعة فلا يقض منها عقيدا اضاعوا واضاعوا وظلوا اظلوا لماذا لان هذه قاعده فاسده من أصلها لفساد عقولها اذ كيف يجعل الله عز وجل العقيده اساسا للدين كله وينزل القران ويبعث الرسل من أجل تقرير العقيدة ثم هذه الأدلة لا تفيد العقيده بل رجعوا الى ما يدل على القطع وهو العقل صار العقل مقدم على الكتاب والسنه تلازمات اذا على الادله السمعيه نحن نبين فقط انه من قبيل الظنون يعني لا, لا نتبنى هذا والادله السمعيه قسمان متفق عليها من حيث الجملة ومختلف فيها المتفق عليها ما هي الكتاب سنه الاجماع القياس هذه أربعة والقياس مجمع عليه ولا ابن حزم رحمه الله تعالى. اخطا في نفي القياس المتفق عليها اربعه وهي الكتاب والسنه والاجماع والقياس وبعضهم يردها الى اثنين وبعضهم جعلوا ثلاثه لكن كلها من حيث التفصيل وارده فاما الكتاب كيف صار ظنيا قران كيف فاما الكتاب فلا شك أنه من حيث السند مقطوع به قطعا فاما الكتاب فانه وان كان مقطوع السندي الا أن المتن مظنون الدلالة غالبا من حيث السند لم يستطيع ان ياتوا بشيء من جهته قال هو مقطوع السند لانه متواتر فانه كان الصحيح كما مر معنا انه قد يثبت القرآن بغير التواتر وغير التواتر واما من حيث المتن ان الايات مظنون الدلالة غالبا مظنون الدلالة غالبا وما كان فإن كان مظنون الدلالة لا يفيد الا الظن إذا كان الغالب في المتن أنه مظنون الدلالة فما كان مظنون الدلالة فلا يفيد إلا, إلا الظن فعندنا النظر هنا من جهتين عند النظر من جهتين من جهة الثبوت ومن جهه الدلاله فالقسم رباعيه قد يكون ماذا قطعي الثبوت قطعي الثبوت يعني متواتر النظر هذا من حيث الثبوت سند من حيث الدلاله قسمان ظني الدلاله قطعي الدلاله وقد يكون ظني الثبوت كالاحاد عندهم حينئذ يحتمل انه قطعي الدلاله قطعي ظني الدلاله فالقسم رباعيه قسمه رباعيه الكتاب عندهم قطعي الثبوت ولا يتاتى فيه قطعي ظنيه الثبوت واما من حيث الدلاله فهو محتمل لكن الغالب الكثير أنه مظنون اذا كان كذلك فلا يفيد إلا, إلا ظنا وما كان مقطوع الدلاله مثل القران بعضه مقطعي الدلاله اقيم الصلاه صرا وجبا هذا قطعي الدلاله لا شك فيه قالوا هذا من المعلوم من الدين بالضرورة واخرجناه بقولنا المكتسب فليس من الفقه لا اله الا الله ليس من الفقه اخرجه لماذا لانه قطعي الدلاله فحصر المتن في ظني الدلاله وهو الكثير وما كان كذلك افاد ظن حينئذ الفقه لا الفقه من القرآن لا يكون الا ظنا وما كان قطعي الدلاله هذا خرج لأنه, لانه من الضرور من الدين او من المعلوم من الدين بالضروره وهذا لا يسمى فقهًا في الاصطلاح عند عند الاصوليين وما كان مقطوع الدلاله يكون من ضروريات الدين ما علم من الدين بالضروره وهذا عندهم ليس من الفقه في شيء اذا كل ما افاده القرآن من الفقهيات فهو مظنون وام السنه فاغلب الاحاديث احاد وهي لا تفيد الا الظن والقليل متواتر هذا ان سلم بعض من فاء ومن اثبته قال قليل لكن من حيث اللفظ لا من حيث المعنى اما المعنى فكثير والقليل متواتر من حيث السند وام واما واما المتن فكالكتاب يعني ان السنه النظر فيها من جهتين الجهة الأولى من حيث الثبوت ويحتمل فيها ان يكون ظني الدلاله بل هو الكثير فيها لأنها أكثرها احاد والأحاد لا يكون الا الا ظن والقاطع الذي هو المتواتر النظر فيه مع قلته النظر فيه هو والاحاد كالنظر في الكتاب من حيث الدلالة بمعنى إن افاد ظنا حينئذ هو فقه وهو الكثير واذا افاد قطعا هذا ضروري من الدين اذا ليس به بفقهه واما السنه فاغلب الاحاديث احاد وهي لا تفيد الا الظن والقليل المتواتر ونحاج السند واما المثل فكالكتاب واما الاجماع فالصريح وان كان يفيد القطع لكن اين هو اسم وجودا اجماع صريح بمعنى أنه معلوم من حيث الثبوت ولم ينقل بطريق الاحاد قالوا اين هو لوجد له والسكوت لا يفيد الا الظن لا يفيد الا, إلا الظن والاجماع الصريح قال اين هو ولو وجد قال هو من المعلوم من الدين بالضروره اذا ليس من من الفقه واما القياس فلا يفيد الا الحكم الظني اذا هذه الادله المتفق عليها لا تفيد الفقهاء الا ظنا اما الكتاب والسنه فمن حيث الدلاله ما كان مفيدا ظنا فهو الفقه وما كان مفيدا قطعا هذا من المعلوم من الدين بالضروره واما الثبوت فواضح واما الاجماع الصريح قال اين هو ليس له وجود وان وجد فهو من المعلوم من الدين بالضروره فليس من من الفقيه واما القياس فلا يفيد للحكم الظن واما الادله المختلف فيها كقول الصحابه هذا لا شك انها ظن وشرع من قبلنا والمصالح المرسله والاستصحاب والاستحسان وغيرها فهي لا تفيد الا الظن عندما قال بها علم را انها انها حجه اذا النتيجه الفقه لا يكون الا ظن والحاصل ان الفقه مظنون لانه مستفاد من ادله ظنيه وعليه فلا يصح أن يقال الفقه هو العلم سبق ان العلم هو الادراك الجازم على هذا القول اي نعم والجواب عن السؤال قال في المحصول قلت المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركته صوره لصوره في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما ادى اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن وقع في طريقه أجاب بأن الاحكام الشرعيه قطعيه قطعيه معلومه من الدين حينئذ اين وقع الظن قال الظن وقع في الطريق الذي دلنا على الفقه والفقه هو الاحكام الشرعيه بعينها عندما تقول الصلاة واجبة هذا هو الفقه ما الذي دل على أن الصلاة واجبه هذا طريق الفقه الذي هو دليل الفقه وليس هو عين الفقه وكلامنا وبحثنا وتعريفنا في ماذا في الفقه نفسه طيب اذا وقع الظن في الطريق وال الحكم الذي ترتب على طريق الظني مقطوع به ما وجهه قال هنا المرتهد إذا غلب على ظنه يعني حكم ما حكم ما قطع بوجوب العمل به أجمع العلماء على أنه يجب العمل بما غلب على ظن المجتهد بالاجماع بالاجماع صارت هذه المقدمة ما نوعها قطعيه ام ظنية لأنها مجمع عليها وإذا أجمع العلماء على أنه يجب على المجتهد أن يعمل بما ادى اليه اجتهاده حينئذ نقول العمل بما ادى اليه الاجتهاد قطعي فكل مسألة مترتبه على دليل ظني النتيجه أنه يجب العمل بهذا الحكم وإذا وجب العمل بهذا الحكم ما دليله هذه المقدمة القطعيه ولذا قال قطعا بوجوب العمل بما ادى اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا يعني لا تردد فيه فهو تصديق جازم والظن وقع في طريقه أي نمنع أن الفقه ظني بل هو قطعي والظن في طريقه اذا ليس عندنا حكم شرعي فقهي الا وهو مقتوع به البتا فليس عندنا ظنيات ليس عندنا ظنيات فان ادعى الظن على حسب التفصيل السابق في الأدلة السمعيه وان لا تفيد الا الظن قيل هذه طرائق الفقه وليست هي عين الفقه وفرق بين الدليل وبين المدلول وبحثنا في في المدلول لا في الدليل وتقريره كما قال القرافي في النفائس ببياني أن الأحكام الشرعيه معلومة بان قول يدل على ذلك برهانان قطعيان يعني يعنون بان الاحكام الشرعيه معلومه يعني قطعيه والعلم والقطع بمعنى واحد هنا الأول البرهان الأول أن نقول كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين ومن نتج مقدمتين قطعيتين عرفنا أنه انه قطعي كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين والنتيجه قطعيه واضح هذا. وكل ما هو ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم لان النتيجه تكون معلومه مقطوع بها فكل حكم شرعي معلوم كل حكم شرعي معلوم وانما قلنا انه ثابت بمقدمتين قطعيتين لأن نفرض الكلام في حكم ونقرر فيه تقريرا نلزمه باتراده في جميع الاحكام يعني يعطينا مثالا تطبيقيا ثم تطرده في جميع الاحكام الشرعيه فنقول وجوب كامثلا او مثال للمقدمتين القطعيتين وجوب النيه في الصوم وجوب النيه في الصوم حكم شرعي اولى حكم شرعي نعم وجوب النية بالصوم مظنون لمالك قطعا يعني يعلم انه ظنه الراجع عنده الراجع عنده هذه مقدمه وجدانية يعني يعلمه من نفسه كما تعلم أنك عطشان هذا من الذي تحتاج الى دليل راح تحتاج الى دليل تجوعان ما تحتاج الى الى دليل هذا أمر وجداني علمك بظن شيء هذا كذلك وجداني لا يحتاج الى مقام الدليل لانه من المتواتر المجدانيات مر معنا انها من المتواترات أو من القطعيات من من القطعيات فهي مما يفيد اليقين اذا وجوب النية في الصوم مظنون لمالك قطعا عملا بالوجداني لانه يجد الظن في نفسه قطعا فلا يتشكك فيه فلا يتشكك فيه وكل ما هو مغنون لمالك فهو حكم الله تعالى قطعا في حقه صحيح ام لا نعم مقدمتان صحيحتان المقدمه الاولى ناتي بالحكم الشرعي وندعي أنه قطعي لماذا لانه وجداني لانه وجداني ثم نقول هذه مقدمه صغرى وجوب النية في الصوم لمالك مقدمه صغرى وهي قطعيه ثم نقول كل ما هو مظنون لمالك فهو حكم الله تعالى قطعا في حقه وحق من قلده اذا حصل له سبب حينئذ النتيجه وجوب النيه بالصوم حكم قطعي لماذا لانها بنيت على مقدمتين قطعيتين وقس على ذلك في جميع الاحكام في جميع الاحكام الوتر مندوب عند احمد وكذلك مظنون قطعا لان يديه من نفسه وكل ما كان مظنونا فهو حكم الله اذا الوتر مندوب هذا قطعي وهكذا تجري ذلك على سائر الاحكام قال قرافي وهذا التقرير نجزمه باطراده في جميع الاحكام فيكون كل حكم شرعي ثابتا بمقدمتين قطعيتين الأولى وجدانيه والثانيه اجماعيه ان مجمع وهو كذلك أجمع أهل العلم على أن المجتهد يعمل بظنه ولا يجوز له أن يترك ظنه لشيء آخر كذلك لا يحل لاحد ان له سنة النبي صلى الله عليه عنها لقولك قائل كان كان من كان وهذا محل اتفاق بينه بين اهل العلم هي قطعيه وكلاهما قطعي فثبت أن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين هكذا قال القرافي تبعا صاحب المحصول وأما أن كل ما هو ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم فلان النتيجه تابعه للمقدمات كما تقرر في علم المنطق فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات ات فيكون كل حكم شرعي معلوما وهو المطروح هذا برهان يثبت به أن الاحكام الشرعيه كلها قطعيه, قطعية على ما ذكرناه البرهان الثاني يعني الطريقه الثانية في اثبات ان احكام الشرعيه قطعية نقول كل حكم شرعي ثابت ثابت بالاجماع كل حكم شرعي ثابت بالاجماع وكل ما هو ثابت بالاجماع فهو فهو معلوم وكل حكم شرعي معلوم كل حكم شرعي ثابت بالاجماع وكل ما هو ثابت بالاجماع فهو معلوم يعني قطعي معلوم يريدون به قطعي فكل حكم شرعي معلوم قال القرافي وانما قلنا ان كل حكم شرعي ثابت بالاجماع لان الاحكام قسمان منها ما اتفقت الفتاوى عليه وظاهر أنه ثابت بالاجماع يعني في الأمر الظاهر أنه مجمع عليه واذا كان كذلك فهو قاطعي ومنها ما اختلفت الفتاوى فيه وقد انعقد الاجماع على أن كل مجتهد إذا السفرغ جهده في طلب الحكم الشرعي وغلب على ظنه حكم فهو حكم الله تعالى في حقه وحق من قلده اذا حصل له سببه فقد صارت الاحكام في مواقع الخلاف ثابته بالاجماع لكن الاجماع هنا موزع يعني باعتبار زيد وباعتبار عمرو يعني من قال بان الوترا واجب الحكم قطعي عنده ثابت بالاجماع ومقال الويترو مندوب حكم شرعي عنده لانه قطعي لانه ثابت به بالاجماع يعني الدعوه الاجماع هنا موزعه باعتبار المجتهدين ما وجهها أن كل مجتهد أجمع أهل العلم أنه يجب العمل باجتهاده وهذه قطعي فإذا السباني لي أن الوتر واجب وغلب على ظني أن الوتر واجب فالوتر واجب وهذا قطعي واذا السباني او لزيد بان الوتر مندوب حينئذ هذا هو الراجح يعني الظن الراجح حينئذ صار حكما قطعييا هذا محل الاشكال واما ان كل ما هو ثابت بالاجماع فهو معلوم فلان الاجماع معصوم على ما ياتي تقريره فثبت أن كل حكم شرعي معلوم وهو المطلوب انتهى كلام القرافي في النفائس ولذلك نقول الحكم بالراجح من الدليلين هذا مسلم العمل أو الحكم بالراجح من الدليلين هذا معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم فان الاجتهاد مشروع في كل زمان ولم يغلق عن بشرطه وشروطه الاجتهاد كالجهاد باق الى أن يرث الله الأرض ومن عليها بمعنى أنه لا يقال بانه اغلق ومن ادعى بان الاجتهاد اغلق كمن ادعى بان الجهاد اغلق وليس الامر كذلك فإن الاجتهاد مشروع بالضروره فعند التعارض محال بالضرورة أن يقال يترك الراجح لاجل المرجوح فيتعين تترك المرجوح لاجل الراجح عندك امران طرفان راجح ومرجوح اما ان تترك الراجح لاجل المرجوح المرجوح واما ان تعكس تترك المرجوح لاجل الراجح واما ان تاخذ بهما واما ان تترك الاثنين صحيح يعني اذا تردد الناظر اشتبه عليه الوتر مندوب او واجب اردنا نبحث المساله هذا بعلم مبتدئ ولا يحسن البحث وعنده تقليد بان الوترا مندوب فبحث فترجح له الندب حينئذ راجح والوجوب ما مرجوح حينئذ في حقه من اجل العمل هذا كمثله نظريه كيف يعمل اما ان يعمل بالراجح واذا عمل به لزم منه ترك المرجوح وهو الوجوب واما ان يعكس وهو ان يعمل بالمرجوح ويترك الراجح وهذا مخالف للعقد وإما أن يعمل بهما معا وإما ان يترك الاثنين هنا قال فعند التعارض محال بالضرورة أن يقال يترك الراجح لاجل المرجوح نعم لا يمكن ان يقال للناظر أترك الراجح الذي غلب على ظنك أو ترجح عندك لاجل المرجوح فيتعين ترك المرجوح لاجل الراجح هذا الاصل لأن العمل بهما معا تناقض وتركهما معا كذلك تناقض لانك مكلف ب واحد من امرين لا بد منهما فالعمل بهما تناقض وتركهما معا كذلك تناقض ولانه ليس مطلوب المجتهدين في جميع الأمصار والاعصار الا الراجح ليحكموا به فإن التعارض معلوم الوقوع بالضروره بين الظواهر والاقيسه والقواعد وطلب السالم عن المعارض محال بل المطلوب الراجح ليس الا طلب السالم من المعارض محال يعني طلب الحكم الشرعي من حيث الدليل بان لا يعارضه شيء من أجل أن يعمل به ونقول هذا والا نكون محالا قد يوجد وله أمثلة في الشرع لكنه أن يكون مقتضدا في جميع المسائل هذا محال اذا لابد من وقوع التعارض وهذا اذا وقوع التعارض ضروره والعمل بالراجح ضرورة لانه اما أن يترك المرجح لاجل الراجح وهذا منافي للشرع كما انه للعقل فعندنا طرفان طرف راجح وهو الظن وطرف مرجوح فإما أن يعمل بالطرفين معا وهذا باطل لانه جمع بين النقيضين وإما ان يترك العمل بهما معا وهذا باطل كذلك لانه يلزم منه رفع النقيضين أو يعمل بالمرجوح فقط وهو خلاف ما يقتضيه العقل فيتعين العمل بالطرف الراجح وهو الظن وبهذا يثبت أن كل مظنون يجب العمل به كل مظنون يجب العمل به لانه حكم الله تعالى عندنا مقدمتان الأولى أن هذا الحكم مظنون والثانيه أن كل مظنون يجب العمل به قطعا لانه حكم الله تعالى والنتيجه ان هذا الحكم يجب العمل به قطعا لانه حكم الله تعالى وهذه قطعيه على ما ذكره الغرافي فيما, فيما سبق لكن بعضهم حرج أو قدح في هذا الدليل من جهتي أن البحث في الفقه انما هو في جزئيات اليس كذلك واما القول بان كل ما ثبت عند الملتهد من ظن وجب العمل به قطعا هذه كلية وليس بحثنا في في الكليات فالقطعي هنا انما هو في القواعد ليس في جزئياتها والبحث إنما هو في في الجزئيات فالفقه ما هو إثبات التحريم للزنا إثبات تحريم للكذب اثبات الايجاب للصلاه اثبات الايجاب للصوا وهكذا هذا هو وليس عندنا كليات والذي ذكره القرافي وتكلم فيه على جهه التفصيل فيما سبق انه هو في الكليات الفرق بين هذا وذاك فرق بين هذا وذاك قيل اجيب انه على هذا القول اجيب عن هذا القول العلم ناشئ هنا عن دليل اجمالي كلي يستخدم في كل حكم وليس هذا هو الفقه اذ هو حكم شرعي ناشئ عن دليل تفصيلي وهو كذلك الفقه ما نتج عن دليل تفصيلي اقيم الصلاه ها امر والامر يقتضي الوجوب اذا الصلاه واجبه صلاه واجبه هنا وكل امر يقتضي الوجوب كل امر او مطلق الامر يقتضي الوجوب هذه كليه, كلية. هل هي فقه ام انها قاعده كليه اثبت بها الفقه ثاني اذا لكونها دليلا اجماليا ليست هي عين الفقه لان الفقه محصور في أن يكون عن دليل تفصيلي وهذا منه كل ما كان مظنونا للمجتهد وجب العمل به قطعا هذا دليل كل وانما يكون الفقه ناشئا عن دليل تفصيلي على كل قال العمل بالراجح معلوم من الدين بالضرورة فالاولى أن يكون مجمعا عليه لاستحاله حصول الخلاف فيما هو معلوم من الدين بالضرورة قد نقل هذا الاجماع جماعه من الاصوليه نعم هو اجماع لا شك لا وهو انه يجب العمل بما ترجح عند المجتهد هذا محل اجماع فلا يحل لمسلم أن يترك الراجح عنده الناتج عن دليل شرعي لمرجوح لكونه لقول فلان او فلان هذا محرم واقع فيه في كبيرة من من الكبائر ووافق الرازي في دعوى أن الاحكام الشرعيه معلومة شيخ الاصوليين القاضي ابو بكر الباقلاني يعني الرازي وافق الباقلاني حكاه المازري المازري عنه في شرح البرهان والجويني والغزالي وابن برهان الامدي وابن يعني وحكى الاجماع في أن الراجح يجب الحكم به صاحب المعتمد وهذا كذلك مثبت بالاجماع وصاحب الوافي وجمهور من تحدث في هذا العلم كلهم يقولون الاحكام الشرعيه معلومه احكام شرعيه معلومه لكون هذا الدليل معلوم فيه نظر فيه فيه نظر لماذا لان الاحكام الشرعيه جزئيات والجزئيات الدليل كل يدل عليها من جهة الظن لا من جهه القطع بالاجماع انما وقع الاصره والدليل وهو, وهو وهو فرق بين النوعين وخالفه التبريز فقال من الاحكام ما يعلم ومنها ما يظن قال قرافي ووقع في الوهم الذي وقع فيه غيره يعني من قسم الاحكام الفقهيه وقع في وهم لماذا لانه خالف البرهانين السابقين قطعيين وليس فيه مخالفه الله تعالى قال ابن برهان في الاوسط والحكم عند ظن المفتي الناشئ عن الأمارة معلوم مقطوع به بالاجماع لكنه ليس بجزء كما أن الحاكم اذا شهدت عنده البينه غلب على ظنه صدقهم وقطع بوجوب الحكم عليه بالاجماع عند ذلك الظن حتى لو استحل عدم الحكم حينئذ كفرا لتركه مقطوعا به وكفر في حين ظن ليس هذا مبحثه لكن المراد هنا أن المساله القطعية كليه وليست هي عين الفقه الفقه ما نشا عن دليل تفصيلي لا ما نشا عن دليل كلي وكل كلام السابق القرافي غيره إنما هو قاطع في الكلي لا بالتفصيل او فرق بينهما فقول المصنف في تعريف الفقه العلم اولى من ادعاء المعرفة الذين ارادوا أن يخرج عن اعتراض أو عن سؤال أن العلم مراد به الجزم فكيف استعمل في الظن قالوا اذا لابد ان ناتي برفض المعرفه لانها تطلق ويراد بها القطع ويراد بها الظن لكن هذا ليس ايش كذلك لان العلم يكون في الظن ويكون في القاطع وحينئذ اذا كانت الاحكام الشرعيه منها قطعيه ومنها ظنيه لا اعتراض على التعريف وأما من جعله خاصا بالعلم يعني خاصا بالتصديق الجازم حينئذ يرد عليه الاعتراض فكيف يكون العلم الذي هو الفقه ظنيا واستعمل فيه لفظ العلم هو للجازم حينئذ ناتي بلفظ المعرفه لان المعرفه تاتعلق بالذوات ايه التصور والعلم يتعلق بالنسب وهو التصديق وعلم أصول الفقه ليس تصورا محضا لان العلم بكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم من أصول الفقه وهو تصديق فالتعبير بلفظ العلم في هذا المقام احسن لانه أعم من المعرفة وعكس بعض فعبر به بالمعرفه قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما نقال عنه السيوطي ولو عبر بالمعرفة هنا لكان احسن سرتين الفرق بين العلم والمعرفه عند الكلام على العلم لأن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن الذي يسمى بالتصور العام تصور عند المناطق نوعان تصور خاص وتصور عام التصور العام هكذا يطلقون التصور العام هذا مرادف للعلم بمعنى مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق حين التصور العام يدخل تحته التصور الخاص فلما كان العلم كما قال الدقيق هنا يستعمل بمعنى حصول المعنى في الذهن الذي تصور العام ويطلق على اخص من ذلك وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لموجب ولهذا جاء سؤاله الفقه من باب الظنون الذي اورده القاضي لكن هذا لا اعتراض ايضا لأن الصحيح أن المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك فيشمل التصور الخاص والتصديق اذا تقرر هذا فالعلم جنس بالتعريف يشمل العلم بالذوات كزيد أو بالصفات كسواد زيد أو بالافعال كقيامه قيام زيد او بالاحكام التي هي شرعية والعقلية والتجريبيه ونحو ذلك هذا قيد الأول علم وعرفنا المراد به التصديق ويشمل النوعين يشمل النوعين التصديق الظني والتصديق القاطع فان الادعاء ان الاحكام الشرعيه كلها قطعيه هذا فيه شيء من النظام ثم قال العلم بالاحكام بالاحكام قيد أو فاصل أخرج به العلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بال بالافعال وهل الاحكام قيد مستقل عن الشرعيه ام انه انهما قيد واحد على محل الخلاف واكثر الرسل على أن الاحكام قيد مستقل يعني قيد ثاني فاصلا أخرج به ما ما سبق وفيه ابحاث تحتاج الى طول ياتي بحثها الله وعلى رسول الله صلى الله عليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين